وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا دִِّنْيَةً مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ عَرْشٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لا في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلمن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردبنا لكم الكره عليهم وامددناكم بامواله وبنين وجعلناكم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر كثيرا إن احسَنْتُمْ احسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يُسُوؤُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 سَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارًا مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ لِتَرْضَوْا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء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 ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر آذرة وذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها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 من كان يريد العاجلة عزلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَتَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلَّمَا نُمِدُّهَا عَلَيْهِمْ نُعَائِهَا وَهَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ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 فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْشَ بِهِمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقل رب, وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ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 ذالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَتَأْفَىٰ قَوْمَكَ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إناثا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 أولئك الذين يدعون يبسغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته, ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّسْلِمَ الْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُؤْذِيكَ مِنْ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا وَإ quُل للمَla إdis juuli aadama فsajدُ فsajدُ إلا ف qَالَ aأَ juُ ni من قال أرأيتَكَ هذا الذيكَ وَمْ تَ عَلََّ لإِن أأَخْخَبُ تَن إلَ يَووم القامَةِلَ أَحْتَنك نَّذُزَةَ إِا قَنينا قَالَ الهَب فَمَن تَمعَكَ منِنهُ فَإِ جَهَن مَ جَزَ أُكُمْ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 ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظرو في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أَفَمَن أَمِنْتُمْ أَن يَخْطَفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَم أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا وَنَقَيَّمْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَصَدَّقْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 وَإِن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت إليهم شَيْئًا إليهم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 ولا تجد لسنتنا تحويلا أغم الصلاة لدنوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك بقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهف الباطل إن الباطل كان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 وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ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 تُصق السَّم أَكمَا زَعَْتَ عَلينا كِثَفًا أَ تَأسِي بالِلههِ وَمَنَاائِكَةِ قَملا أَوْ يَفُونَ ك بَيتُم مِن زُخر فٍ أَ تَقَ في السم وَلَ نُؤ منِنَ لقيكَ حَةَُ الزل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 ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زبناهم سعيرا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَىٰ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان فتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ أهم فقال له فرعون فقال له فرعون انني لا اظن انك يا موسى مسحورا قال لقد علم سما انزلها اولاء الا رب السماوات والارض مصائل بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مفت ونزلناه تنزيلا قل بِهِ به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا